وَاتَّقِ الَّذِي خَلَقَكُم وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ وَاتَّقِ الَّذِي خَلَقَكُم وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ قَالَ وما أنت من المتحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين وما من الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ تِلْكَ لَآيَةٌ وَمَا كان تَرَوْنَهُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ اَتَرَوْنَهُمْ مُنْفِقِينَ وإن, وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ بالعالمين وانله لتنزل رب العالمين نزل به الروح الامين نزل به الروح على قلبك لتكون من المنذرين لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وإنه لفي زبر أولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولي. وَلَوْ نَذَلَّناهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ وَلَوْ نَذَلَّهُ عَلَى بَعْضِ الْأَحْمَارِ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ فَقَالَ س نغ في قوب مجرين فذك سلَنا في قوب مجرين لاؤمونَبي ح ي العذاذَ الأليم يَهُم بَغَتَتْ وَهُم لا يَشْعُرون فَيَأْتِيهِم ضَغَتَتْ وَهُم لا يَشْعُرون فَيَقُولُونَ أَفَ بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَ بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ اتَّعَمْنَاهُمْ سِنِينَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ اتَّعَمْنَاهُمْ سِنِينَ ثم وكانوا يوعدون